العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلام أدو الله أن يوفقني في الوفاء به كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي الله والوطن وأبنائه يا لخوة المواطنون ستخرج مصر من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه قبلها أكثر ثقة وتماسكا واستقرارا، سيخرج منها شعبنا وهو أكثر وعيا بما يحقق مصالحه وأكثر حرصا على عدم التفريق في مصيره ومستقبله إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً وثقلاً وتأثيراً وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وعلينا أن نحاذر مما يحيط بنا من أمثلة عديدة إن بالشعوب إلى الفوضى والانتكاس فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظ أيها الليك والمواطنون لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة لمزيد من الديمقراطية والمزيد من الإسراع في جهود محاصرة البطارة وتحسين مستوى النعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته لم أنفصل عنها يوما وأعمل من أجلها كل يوم لكن ما نواجهه من مشكلات وما نسعى إليه من أهداف لن يحققه اللبوءة العنف ولن تصنعه الفوضى وإنما يحققه ويصنعه الحوار الوطني والعمل المخلص الجاد أيها المواطنون إني لا أتحدث إليكم اليوم كرئيس للجمهورية فحسب وإنما كمصري جاءت الأخضار أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن وأنضى حياته من أجله حربا وسلاما لقد اكتزنا معا من قبل أوقات صعبة تغلتنا عليها عندما واجهناها كأمة واحدة وشعب واحد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي تقرارات تحفظ لكل مصري ومصري. انهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها، فتلك هي المسؤولية والأمان التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها، حافظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا. إن حسن مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصري فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علي إن الوطن باقن والأشخاص ذائلون ومصر العريقة هي الخالد أبدا تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنيها وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرمة جيلا بعد جيل حفظ الله هذا الوطن وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي ضحّالك لوطنه لك لما يعود النهار واللي اسمه مصر دايماً كان له الانتصار Kell a szenzáció,